أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله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 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يَتَزَاوَجُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ خَلْقًا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 إذا بس الإنسان ضر دع رب منيبا إليه ثم إذا خول ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو قليلة إنك من أصحاب النار أن هو قالت الليل ساجدا وقائما ساجد وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة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 129. وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف 119. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا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 شيء لعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هؤلاء الذين فداهم الله وأولئك هم اولي الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب من حق عليه كلمة العذاب افنت تقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الامان وعد الله الله ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا فِي ذلك لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا فِي ضَلَالٍ مبين.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 في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد اذَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِي شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لَّرَجُلَيْنِ هَل لَّيَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون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 السنين الذين كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فماله من هادي ومن يهدي الله فماله من مضل أليس الله بعزيز أرض لا الله قي أثرئتم أن تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر ضر أو أرادني برحمة هل هؤلئك مسكة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا كافعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذ ذكر الله وحده شمعة قلوب لا يؤمنون وإذ الله وحده شمعة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَمْ تَتَّخِذُونَ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 يحتسبون وبدل لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا فَإِذْ قَالَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَ السَّيِّئَاتِ كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن يكون ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أزل إليكم من ربكم من قبل أي أحد. العذاب بغضته وأنتم لا تشعرون أن تقول.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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرتا فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين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 وينجِلَ الله الذين اتقوا بمفارزتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالد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 119. لئن أشركت ليحبطن عملك, ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 110. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما نشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ففيه أخرى فإذا هم تياب يوم ظرور وأشرقت الأرض بنور ربها ومضى الكتاب.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 ابواب ف وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا فادوا بل ولكن حقت كلمه العذاب على الكافر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 طال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الانظنه ذلوا من الجنه حيث نشا فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافينا من حول العرش